بسم الله الرحمن الرحيم حميم أنزيل من الرحيم تابو تفصيلا اياته قر انا نرى يعلم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 وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ قُلْ إِنَّكُمْ لَتَ وَرَبُّ نَبِّ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رب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 لا صاعقة عذو ثمود إفجأتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تأبدوا إلا الله قالوا لو شاء Mu la da la وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد ومين هو فوق وكانوا فينا فأرسلنا عليهم مريحا صلصرا في أيام من حساب لندرك معذب الخزي في الحياة الدنيا.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 وَنَجَّيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى أَرِفَهُمْ يُذَعُونَ أَتَإِذَا مَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ تَمْوَى Oh, Ja, yeah. oh, oh. ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْذِبُوا فَمَا لَهُمْ مِن مُعْتَذِرِينَ وَقَيَّضَ مَا لَهُم قُرًى أَفَزَيَّنَ لَهُمُ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَطَّفَهُمْ وَحَ قَعَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي قَمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ <تصفيق> لهم كانوا خاسرين، وقال الذين كفروا لتنبع لهذا القرآن والضو عَلَّنْكُمْ كَمْ صَلِفُونَ تَلَمُجِقًا الَّذِينَ كفروا عذابا جديفون ولنجد أنهم وأن الذي كانوا يحملون. لا إكياذ واع الله النار لهم Yes, man. نحن أولياؤكم في الحياة في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي kum wa la kum ma sabdu nun min وَمَن أَحْدَثَ قَوْلًا مِنَ وَمَا يُلَقَّاهَا من الشيطان من الضوء فاستعذ هو ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر أجدوا لله الذي خلقهم لئن كنتم إياه تعبدون فإن استكدوا فالذين عند ربك يتفحون له بالليل والنهار وهم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا لا يحدون في الذين كفروا بالذكر لم ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 وله جعلناه قرآنا جميعا قالوا له لا آيات أعجمي وعربي قد هو للذين آمنوا هدى وشفاة الذين لا طاب طاب قولي ولولا كن مفصول سبقت من ربك وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ نَنَامِلُ صَالِحًا وَمَنْ أَفَعَلَ مَا وليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّمْسُ تَذُنُّ دُعَائَ الَّذِي نَارِيبُ وَأَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَّا إِلَّا إِلَّا أَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم A walam yakfi birabbik ala